الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مئة جلدة ولا تأمذ كن بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك غصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم بكل امرئ منهم ما اكتسب من الاتن والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا اذ دمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا اذن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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا اذمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع قطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحر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 ولا يأتل أولو الفضل منكم والزعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟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 الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات هؤلاء مبرأون مما يقولون لهم مغفرة ورزق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 ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتًا غير مسكنة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل. المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن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 أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء أبنائ بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن نا او بني اخواتهن او بني اخواتهن او نسائهم او ما ملكت ايمانهم او التابعين غير اولي الاربه من الرجال او الطفل او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 وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ودق الله العظيم أعوذ بالله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واتع عليم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 الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحقنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهه غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آياتا بينات ومثل من الذين خلو من قبركم وموع تلل المتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مخل المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية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 ليجذيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حتاب والذين كفروا أعمالهم كتراب بقيعة يحسبه الضمان ما حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب.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 والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير فلم تر أن الله يزدي سحابا ثم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 من يشاء يكاد سن برقه يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبات لول الابصار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 ليحكم بينهم إذا فريق منهم مورقون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم الذينين أفي قلوبهم مرض أم اغتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله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 وَمَن يُقِل اللَّه وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّه وَيَتَّقِه فَأُولَئِكَ هُمُ الرَّفَائِزُ وَأَقُسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أيمَانِهِمْ لَئِن أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقُسِمُ وَعَدُم ما غرّواه إن الله قدير بما تعملون قل أطيع الله وأطيع الرسول فإن تولوا فإنما عليهما حمل وعليكم ما حملتم وَإِن تَضِيعُوا تَهُدَّدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ نا لهم دينهم، ولا يبدلن لهم دينهم الذي رباه لهم، ولا يبدلن لهم من بعد خوفهم أمنا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا.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 وَآبُون عَلَيْكُمْ طَاعُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الآيَاتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرضونك حبا ليس عليهم نجناح أن يضعن فيها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 أن تأكلوا من بيوتكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمكم ما هاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم. مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا او اشتاتا فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيةا عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله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 فَإِذَا تَابَ نُكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَابْدِلْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّجُلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَتَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذَاءُ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِقُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُخِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُخِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ألا إن... لله ما في السماوات وللارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه ويوم يرجعون اليه فينبههم بما عملوا والله بكل شيء عليم